في القواعد ولا زلنا مع القاعدة الثالثة ألا وهي المشقة تجلب التيسير وسبق أن ذكرنا أسباب الرخص وبعض تخفيفات الشرع في العبادات والمعاملات كما ذكرنا البارحة كنا بدأنا بذكر أنواع الوضوء وقلنا عند الاحناف قسموا الوضوء الى ماذا قسم الوضوء الى خمسه اقسام قسموا الوضوء الى خمسه اقسام لعل الغرفه خرجوا دقيقه شوف امم السلام عليكم سلام عليكم تسمعون تسمعون؟ طيب خير قلنا قسم العلماء ولسيما الأحناف أن أنواع الوضوء عندهم خمسة أقسم ذكرنا القسم الأول ألا وهو الفرض مطلقا سواء كان الفرض أو للصلاة مطلقا سواء فرض سواء كان فرضا أو نفلا وسواء كانت خالية من الأركان أو ذات الأركان خالية من الأركان يقصدون ماذا؟ صلاة الجنازة ويقصدون بها أيضا سجود الشكر وسجود التلاوة فلا يشترط خلاف للمالكية وبعض الفقهاء أنهم يشترطون لماذا؟ لسجود التلاوة الطهارة كما يشترطون لسجود الشكر الطهارة ولذلك هناك قول عند بعض الفقهاء أن الجنازة خالية من الأركان لذلك المالكية كما قلنا البارحة لا يرون ركنية الفاتحة في صلاة الجنازة إذن هي خالية من الأركان لا ركوع لا سجود لا تلوة. لا ركوع لا سجود لا تلوة فإذن فعليه فيقولون بأنها خالية من الأركان ومعلوم عند الفقهاء أن الخالي من الأركان لا يحتاج إلى الطهارة ويقصدون به سجود التلاوة وسجود الشكر وألحقوا به ألحق بعضهم صلاة الجنازة ولذلك إذا رجعتم إلى كتب الفقه ومن أقربها إذا رجعتم إلى بداية المجتهد تجدون أنه يذكر قولين من العلماء من قالت صلى الجنازة بدون وضوء لأنها صلى خالية من الأركان وذكرنا أفر بن عمر رضي الله عنه حيث توضع في بيته ولم يمسح على الخفين ولما وصل إلى السوق وحضرت الجنازة دعا بالماء وطلب الماء فمسح على الخفين ثم صلى على الجنازة ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الصلاة ينبغي أن تكون بطهارة بنوافلها وبتطوعاتها المطلق والمقيد وكذلك صلاة الجنازة وليس هناك دليل خاص يبين أن صلاة الجنازة لا طهارة فيها والأصل طبعا كما لا يخفاكم دائما أقوله الأصل في العبادات التوقف والبطلان بخلاف العادة الأصل فيها ماذا؟ الحلية الحلية خلاف الأحناف لقالوا الأصفي الحرمة المهم الشاهد عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث مالك بن الحويرث كما في الصحيحين وهو حديث عام صلوا كما رأيتموني أصلي يعني سواء الصلاة الفردية أو, أو صلاة الجنازة فقد سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فقد سماها صلاة وقد يقول قائل بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر ثم ركع على المنبر ولما أراد أن يجد لم يستطع أن يجد فوق المنبر فنزل إلى الأرض وسجد ولما فرغ من الصلاة قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي لتقتدوا به وهذا عام الصحيح يقال هذا عام يعني سواء كان في صلاة الجنازة لأن لا يقال لها صلاة إلا إذا كانت بطهرة إلا إذا كانت بطهرة أما سجدت التلاوة أو سجود الشكر لا يعتبر صلاة لا يقال له صلاة لا لغة ولا شرعا لا لغة ولا شرعا لا يقال لها صلاة ولذلك لا تحتاج إلى طهارة ولذلك إلا عند المالكية قالوا بد من الطهارة والجمهور والصحيح أنه يسجد مستقبل القبلة أو مستدبل القبلة لا يشترط المالكية الذي اشترطوا استقبل القبلة واشترطوا الطهارة أما الذي قال بأنها لا تعتبروا سلا يعني ضشره أحد بخير يسجد للقبلة أو لغير القبلة يقرأ القرآن سجد لقبلة أو لغير القبلة كان على طهارة أو على غيري طهارة أو على غير طهارة لأن هذا جزء. هذا جزء ولذلك بعض إخواننا بعض إخواننا يسألون دائما إذا بدأنا صلاة النافلة تحية المسجد الله أكبر وإذا بالمقيم يقيم الصلاة هل نقطع بالسلام أم نخرج بدون سلام ولذلك كثير ما يسألون هذا السؤال في الحقيقة سؤال كما يقولون أنثى فينبغي أن يكون الجواب ذكارا وليس أنثى هذا سؤال أنثى والسؤال إذا كان أنثى الجواب ينبغي أن يكون ذكارا فالصحيح يعني يذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه البارحة مفتاح الصلاة الطهور وتحريمه التكبير وتحريره التسليم هذا, هذا في الصلاة أما إذا بدأ الإنسان ثم أقيمت الفريضة فلا صلاة له أنا ذكي. فلا تعتبر صلاة فهي ملغية, فهي ملغية إذن يخرج وكف يخرج وكفى أما الحديث الذي ذكره نص صحيح ولكن الفهم قبيح في غير محله وهذا على, على شروط بل إذا بدأ النافلة ثم سمع الإقامة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا, إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أو إلا الذي أقيمت لها الص... الإقامة. إلا الذي أقيمت فهنا ماذا نقول له هل حتى ولو عقد الركعة وقام للثانية الجواب يقال له لا لا يجوز له أن يبطر عمله بل إذا بدأ ولم يعقد الركوع ويستطيع أن يدرك الركعة الأولى يقرأ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في تحية المسجد يوم الجمعة فليتجاوز فيهما إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة وفي رواية والإمام على المنبر فليركع ركعتين فليتجاوز فيهما قال بعض العلماء يقرأ فيهما الفاتحة فقط الفاتحة فقط لكن يقطع لا لأن هناك نصص أخرى عامة ولا تبطلوا أعمالكم يعني ما ينبغي أن يبطل الإنسان عمله فإذن لا يبد من القيد ما هو هذا القيد؟ وطبعاً لا صلاة ابتداءً لا انتهاءً لا بد من هذا القيد إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا فلا صلاة إيش؟ فلا صلاة ابتداءً لا يعني المقيم يقيم الصلاة وأنت تبدأ النافلة إذن هنا لا يجوز لك لكن انتهاءً عقدت الركعة الأولى وبدأت في الركعة الثانية بل ما ينبغي أن تقطع بل تتم صلاتك وإلا أبطلت عملك لا تبطلوا أعمالكم أعمالكم فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فلا صلاته ومعلوم في أصول الفقه أنهم يقولون الحقائق الشرعية إذا دخل عليها النفي النفي إذا دخل على الحقائق الشرعية ماذا يفيد؟ هل يفيد الإجمال؟ أم لا؟ الصلاة حقيقة شرعية ولا لا؟ الصلاة دخل عليه النف لا صلاة إلا التي لا صلاة إلا فهنا النف يدخل على ماذا؟ على الحقائق الشرعية هنا يفيد الإجمال يفيد الإجمال فإذن لا بد من تقدير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف هذا في إجمال لكن ما جاء حديث آخر وقال حديث وابص أعيد الصلاة فإنه لا صلاة لك أعيد الصلاة فإنه لا صلاة لك ولذلك المالكي يعتبر الفاتحة ليست واجبة قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن المقاء بفاتحة الكتاب ولا صلاة لمن المقاء بأم الكتاب ولا صلاة لمن المقاء بحمد لله رب العالمين كله ثم قال هذه دخلت على النفي دخل على الحقائق الشرعية ولكن يرد عليهم بنصوص أخرى يرد عليهم بنصص أخرى أقوى فلذلك قال العلماء قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة أي ابتداء لانتهاء تنبه لهذا جيدا ابتداء لانتهاء فالشاهد عندنا أننا قلنا بأن الأحناف قسموا الوضوء إلى, ثلاثة أقسام إلى خمسة أقسام الفرض مطلقا وذكرنا أدلته يا أيها الذين آمنوا إذا قمتموا إلى الصلاة وقلنا إذا قمتم لا من تقدير إرادة أي إذا أردتم قيمة إلى الصلاة وأنتم محدثون أو إذا قمتم إلى الصلاة وإذا قمتم من النوم وأنتم نائمون وقلنا أيضا إنما أمرت بالوضوء إذا قمتم إلى الصلاة وقلنا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضع وقلنا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث وقولوا عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله الصلاة بغير طهور ولا صدق من غلول من غولول كما قلنا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور كما أيضا لم نذكر البرحة قول النبي عليه الصلاة والسلام الطهارة شطر الإيمان وفي مسند الإمام أحمد وغيره الطهارة نصف الإيمان الطهارة نصف الإيمان قلنا سواء كان فرضا أو نفلا أو نفلا سواء كان فرضا أو نفلا ثم قلنا النفل النفل يعني متى يكون نفلا هذا أشرنا إلى عدة مرات لا بأس أن نشر إليه إشارة سريعة لأن العلماء يقول النافلة نافلة لمن كمل الفرائض النافلة نافلة لمن كمل الفرائض وإلا فهي مكملات ومتممات أنتم تعلمون أن أول ما يحاسب عليه العبد ماذا؟ الصلاة فإن صلحت صلاته صراحة سائر, سائر عمله ايش معنى السائر جميع أعماله لأن السائر تأتي بمعنى الجميع وتأتي بمعنى باقي وتأتي بمعنى باقي سائر عمله يعني إذا الصلاة كانت صالحة كانت الأعمال كلها صالحة فعندما ينظر إلى عمل الرجل ويمتحن في صلاته فيجدون له نقصا في إما في الصلاة وإما في الصيام وإما في الزكاة وإما في الحج فيقول الله عز وجل أنظروا هل لعبدي من نوافل أنظروا هذه النوافل لماذا؟ ليكمل بها الفرد وليتمم بها النقص الحاصل في الفريضة فلذلك قال أنظروا فهذه ماذا تسمى؟ تسمى, نافلة ولا تسمى نافلات متممات ومكملات متممات ومكملات أما النافلة في اللغة ما معنىها الزيادة والزيادة متى تكون زيادة إذا كان الفرض كاملا غير منقوص أما إذا كان الفرض ناقصا هل هذه نافلة للزيادة أو للتمام؟, للتمام وتنبه لهذا جيد ولا يزال عبدي ما النافلة نافلة إذا إذا كملت الفرائل وأتممت الفرائل وإلا فيا مكملات ومتممات مكملات لا زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فإذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها ولا ان سالني لا اعطينه ولا ان استعاذني لا اعيدن الحديث يعني الشاهد عندنا أن النوافل متى تكون عندما تكون مكملات ومتممات فيقال لها مكملات ومتممات لكن إذا تم الفرض يعني ليس في الصلاة الحاسف الصلاة في الصيام في الزكاة في الحج يقال لها آنذاك نوافل, نوافل يعني زائدة ومنه الأنفال, الأنفال لأن الإنسان لا يخرج للجهاد من أجل الأموال لا أبدا ولذلك من قاتل من أجل الدنيا فمقامه في النار ولكن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله, في سبيل الله وإنما النافلة تأتي زيادة زيادة خير زيادة خير إذن هذا النوع الأول ما هو الوضوء اللي هو كيسميه كي الأحناف فرض الثاني الواجب الواجب هذا القسم الثاني الواجب لماذا قلنا وهل هناك فرق بين الفرض والواجب الجواب عند الأحناف نعم إذن هناك هناك فرق دقيق تنبه له جيدا وقد كنت فصلت في عدة مرات ولكن تنبه به الآن يعني جاء هذا الاستطراد هذا الاستطراد الآن لمناسبة هذا الاستطراد لأنه كما قلنا دائما الاستطراد ذكر الشيء في غير محله لمناسبة أو تقييد فهنا patri الواجب عند الاحناف وعند الإمام أحمد في رواية وعند الإمام أحمد في رواية وليس عند الإحناف فقط عندما يعرفون الواجب ماذا يقولون؟ ما طلب الشارع فعله طلبا جازما وليس هنا فقط وليس هنا فقط يعني افهموا هذا التعريف جيدا ما طلب الشرع أو الشارع فعله الشارع طلب فعل شيء ما طلب الشارع فعله طلبا جازما بدليل ظني بدليل ظني فيه شبهة بدليل ظني فيه شبهة طلبا جازما بدليل ظني فيه شبا وسيأتي إن شاء الله ماذا يقصدون بدليل ظني فيه شبا افهموا جيدا مثل ماذا عند الأحناف الآن نتكلم عن الأحناف عندهم صدقة الفطر صدقة الفطر الجمهور يقولون فزكاة الفطر فريضة ويقولون زكاة الفطر واجبة يقولون صلاة الجمعة واجبة صلاة الجمعة فرد يقولون الحج فرض الحج واجب ها الزكا فرض الزكا واجبة لكن الأحناف ماذا يقولون يقولون زكاة الفتر ليست واجبة يعني ليست فرضا إنما هي واجبة الآن قلوا لي هي واجبة يعني يذكرون زكاة الفتر ويقولون أيضا صلاة الوطر هي واجبة كتبوا الأمثلة صلاة الوطر هي واجبة واستدلوا بحديث الوطر حتم الوطر حتم يعني واجب الوتر حتم طبعا بصرف النظر عن ما الحديث فالمراد بالحتمية هنا ليس اللزوم والفرضية لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال بأن الله كتب خمس صلوات قال يا رسول الله هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع قال لا إلا أن تتطوع وقال خمس صلوات فرضهن الله على العباد خمس صلوات خمس صلوات فرضهن الله على العباد فقالوا زكاه الفطر واجب وليست فرضا ماذا قالوا اخر صلاه الوتر م. واجب وليست فرضا قالوا صلاه العيدين صلاه العيدين واجبه وليست فرضا لا صلاه الجمعه فرض قالوا لماذا قالوا لثبوت هذا هذا الا العله قالوا لثبوت ايجابه بدليل ظني لثبوت ايجابه بدليل ظني ماذا يقصدون بالظني الواجب. وهذا الواجب عند الاحناف بدليل ظني ظني وهو خبر واحد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه قالوا لي بدليل ظني لثبوت ايجابه بدليل ظني وماذا يقصدون بالدليل الظني خبر الواحد خبر الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقولون والحديث صحيح كيقول هذا ضمن وحكمه حكمه عند الاحناف حكمه كالفرض يفرقون بين الفرض والواجب الاحناف الآن يفهموني الاحناف يفرقون بين الواجب والفرض يقولون الواجب في التعريف غير الفرض يعني يعرفون الواجب بتعريف ويعرفون ماذا الفرض بتعريف آخر معنى الواجب ما ثبت بدليل ظني وهو خبر واحد والفرض ما ثبت بدليل قطعي هذا هو ما ثبت بدليل قطعي وما المراد بدليل قطعي الورود قطعي الورود يعني الكتاب والسنة المتواطرة أو حديث القدوسي المتواطر نفهم هذا إذن عندهم ما ثبت بحديث ظني ماذا يعتبر هذا؟ واجباً. وما ثبت بدليل قطعي ماذا يعتبر هذا فرضا ولكن في الحكم يقولون حكم الفرض كحكم الواجب وأين الخلاف قالوا حكمه واحد إلا أنه لا يكفر منكره من أنكر الفرض يكفر ومن أنكر الواجب لا يكفر هذا هو الفرق بينهم لاحظوا هذا الفرق الدقيق عند الأحناف لأن كثير من الناس يظنون أن الأحناف لا يجعلون الواجب كالفرد في الحكم فقالوا لا الحكم عندهم شيء والدليل شيء يعني بماذا يثبت الآن أسألكم بماذا يثبت الواجب بدليل ضني ما مقصد بالدليل الضني خبر الآحد وطبعا يشترطون أن يكون صحيحا طيب والدل... آه... الفرض بماذا يثبت بدليل القطعي. القطعي إذن تعريفه الأول التعريف الأول ينطبق على الفرض لا لا الجواب نعم الجواب نعم ما طلب الشارع فعله طلبا جازما حتما لازما إذن هذا ينطبق على الفرض وينطبق على ماذا على الواجب. الواجب إنما الخلاف في ماذا في الحكم الحكم هو كالفرض إلا أنك الفرض إذا انكره منكر ماذا يكون حكمه يكفر بعد أن تقام عليه الحجه والواجب لا يكفر صاحبه لا يكفر صاحبه ولذلك قالوا من ترك صلاة الوتري من ترك صلاه واستمر عليها قالوا فاسق فاسق فاسق لا تقبل شهادته وقالوا أيضا والإمام مالك نفسه قال يعني إذا استمر الرجل على ترك صلاة الوتري لا تقبل شهادته لا تقبل شهادته مع أنه واجب وليس فرضا وعلى أن على الجمهور على أنه سنة إذن لاحظتم هذا الفرق الدقيق قبل أن نتكلم على وضوء الواجب هل لاحظتم هذا الفرق الدقيق طيب إذن ماذا الجمهور الفرض عند الجمهور ما هو الفرض والواجب عند الجمهور مترادفان الفرض والواجب عند الجمهور مترادفان خلاف للأحناف ماذا قال الجمهور في تعريف الفرض والواجب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما ورتب على امتثاله المدح والثواب لا لاحظ ورتب على امتثاله المدحة والثواب وعلى تركه مع القدرة لا بد من هذا مع القدرة الذم والعقاب هذا تعريف مهم ما طلب الشارع فعله طلبا جازما إلى الآن باقي تعريف هذا كتعريف ماذا؟ كتعريف الأحناف ورطب على امتثاله المدح والثواب إذا امتثل الإنسان وآتى بالواجب وآتى بالفرق يعني هو مندوح عند الله عز وجل ويستحق الثواب على ذلك وعلى تركه مع القدرة وعلى تركه مع القدرة ماذا؟ الذنب والعقاب فماذا؟ إذن ما طلب الشارع فعله طلبا جازما ورتب ماذا؟ على امتثاله المدح والثواب وعلى, وعلى تركه مع القدرة لا بد من هذا القيد <تصفيق> الزم والعقال ولذلك ماذا يقول الجمهور صوم شهر رمضان فرض كما يقولون صوم شهر رمضان واجب كما يقولون زكاة الفطر واجبة كما يقولون زكاة الفطر فرد وهكذا تقول في باقي الأركان فماذا إذن فالفرق عند الأحناف من جهة ماذا؟ لاحظتم تعريف الجمهور مع تعريف الأحناف أين يتجل الفرق؟ أذكروا لي أين يتجل الفرق؟ يعني من طريق من جهة طريق ورود الدليل الدل على الوجود أم من جهة ماذا؟ أو الفرضية أم عندهم من جهة <تصفيق> عن من جهة ماذا؟ عندهم ما ورد بدليل قطعي الورود؟ كالقران والحديث المتواتر هذا ماذا يقولون فيه هو فرض وما ورد بدليل ضمني للورود كالحديث الاحد الصحيح ماذا يقولون فيه هو واجب هو واجب. إذن الواجب عند الاحناف ابنا في الحتمية عندهم من ماذا من الفرض من هذه الحيثيه وليس على الاطلاق وليس على الاطلاق لان الناس يرون انه على الاطلاق وهذا غلط لاحظتم هذه الحيثيه ولا لاحظتم في مساله الحكم واحد ولكن في مساله الدليل طريق اثبات ماذا اي نعم وهل بدليل قطعي ام بدليل ظني فاذا كان بدليل قطعي ماذا يقول فيه فرق واذا كان بدليل واجب ماذا يقول فيه يقول فيه واجب المالكيه ماذا فعلوا المالكيه عندهم الفرض والواجب شيء واحد الا في حاله واحده ما هي في حاله واحده ما هي من الجمهور المالكيه الحنابل المالكيه والشافعيه والحنابل في روايه طبعا ان الحنابل عندم روايه كالأحناف. في روايه اذا اين المالكيه يختلفوا قالوا لا, لا عند لا فرق عندنا بين الفرض والواجب نقولوا الصلوى فرض ونقولوا الصلوى واجب كما نقول الصوم فرض نقول أيضاً واجب كما نقولوا الزكاة فرض نقولوا أيضاً واجب مفهوم هذا طيب أين, أين فرق الدقيق عند المالكية في مسألة الحج في مسألة الحج الواجبات تنجبر بماذا تنجبر بالدم مفهوم هذا هو الفرق الدقيق عند المالكية قل من يتنبه لها يقول على ان الاحناف لا يرون الفرق بين الواجب والفرض عفوا يرون الفرق بين الفرض والواجب عن طريق دليل مسألة الدليل وثبوته ولكن إقامة الدليل هل قطعي أم ظني والجمهور كلهم عندهم الواجب والفرض سياني والصحيح ان هناك تفصيلا المالكية كالجمهور إلا في مسألة واحدة هي مسألة الحج ثم أيضا أنتم تعلمون أنهم قسموا الواجب إلى ثلاثة أقسم الأحناف قسموا الواجب إلى ثلاثة أقسم بل وهذا أيضا قسموا علماء الأصول لأن الأحناف توسعوا في علم الأصول الفقه كما قسموا إلى قسمين بل الواجب ينقسم باعتبارات مختلفة ولكن سجلوا هذه الأقسم الثلاثة فقط ما لا يدخل تحت قدرة العبد هذا قسم أول ينقسم الى ثلاثه اقسام ما لا يدخل تحت قدره العبد او تحت قدره المكلف تحت قدره المكلف لا يمكن ان يدخل تحت قدره المكلف المكلف لا دخل لا دخل ماشي لا دخله لا دخل له فيه. لا يمكن ان يحركه زوال الشمس زوال الشمس لوجوب الصلاه هل للمكلف قدره وطاقه فيه لا قدرة. هذا ماذا نسميه واجب لا قدرة للمكلف فيه ما نقول له ما لا يدخل تحت قدرة المكلف ثانيا عكسه ما يدخل تحت قدرة المكلف لكنه غير مأمور بتحصيله هذا هو نفسه عكسه ما لا يدخل تحت قدرة المكلف قلنا كزوال الشمس لوجوب صلاة الضرر وما يدخل وما يدخل تحت قدرة المكلف ولكنه غير مامور بتحصيله مفهوم هذا غير مامور بتحصيله مثلا هل بلوغ النصاب في قدرة المكلف ولا لا الجواب نعم حتى يخرج الزكاه لابد ان يكون عنده نصاب ومرور الحول هل في استطاعته ان يحصل النصاب ولا لا في استطاعته فاذا له ماذا مرور الحول هل الانسان ولكن في استطاعته في استطاعته لوجوب لوجوب يجمع الاموال فاستطاعته ولا لا في استطاعته هل ذلك يجب عليه؟ هذا لا يجب عليه نفهم هذا؟ إذن وله أمثلة كثيرة يعني أذكر لكم مثال مثالا أو مثالا إذن الأول ما يدخل تحت ما لا يدخل تحت قدرة المكلف مثل زوال الشمس والثاني ما يدخل تحت قدرة المكلف في وسعه وطاقته ولكنه غير مأمور بتحصيله الثالث ما يدخل تحت قدرة المكلف وهو مأمور بتحصيله وهذا هو الذين تكلموا عليه اليوم ما يدخل ماذا؟ تحت قدرة المكلف وهو مأمور بتحصيله هذا التقسيم سهل جدا هذا التقسيم ليس سهل ابدا بالتقسيم الأول ايش ماذا تقول في التقسيم الأول؟ ما لا يدخل تحت قدرة المكلف عكسه ماذا؟ ما يدخل تحت قدره المكلف ولكنه غير مامور بتحصيلي ولا العكس الثالث ما يدخل تحت قدره المكلف وهو ولكنه مامور مامور بتحصيلي مثال مثال الصلاه الصلاه مامور بتحصيل الطهره ولا لا الصلاه طيب الصلاه يعني التهارة هل انت مامور بالتهارة للصلاه ولا لا إذن هي شرط فإذا فقد الشرط فقد المشروط ولذلك يقولون سواء كان الشرط شرط للصلاه سواء الشرط الواجب او الشرط الاباء او الشرط الشرط يعني وما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم ولا وجود ولا عدم لذاته ايضا الشرط اذا الشرط الوجوب اذا اجتمعت وجبت العباده والشرط الصحة إذا اجتمعت صحت العبادة إذا اجتمعت صحة العبادة فإذا كان الإنسان في قدرته وفي وصعه وفي طاقته هذا الأمر في طاقته وهذا الواجب في طاقته لكنه لم يفعل نقول عبادتك باطرة لأن الله لم يكلفك بما لا تطيق كلفك بما تطيق في, هو في وسعك هل في وسعك أن تتوضى الجواب نعم في وسعك أن تتوضى هل في وسعك أن تسعى للجمعة؟ السعي للجمih سعيل الجمعة شرط إلا لا شرط هل في وسعك إلا لا الجواب نعم في وسعك هل يجب عليك الإتيان والإصراع إلى الجمعة إلا لا الجواب نعم يجب عليه الإتيان وهذا من باب من باب قولنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ثم قسم أيضا الواجب خلينا حتى لا نخرج من القواعد الفقهية إلى وصول الفقه المهم الشاهد عندنا إن الأحناف قسم الوضوع إلى خمسة أقسم قسم الأول وضوء يسميه وضوء الفرد قسم الثاني وضوء الواجب ما هو مثال وضوء الواجب مذكر لا ماذا من يذكر منكم مثال وضوء الواجب وضوء الواجب عند الاحناف طبعا الجواء وضوء الواجب من؟ من يذكر؟ ها؟ كطواف طواف الحج الطواف الطواف الطواف فرض الطواف فرض والطهارة ما لا يتم الواجب الا به فهو الجمهور يقولون لا بد من ماذا لا بد من الطهارة للطواف والدليل على ذلك قول النبي قول النبي عفوا. قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاه الطواف بالبيت صلاه الا ان الله إلا أن الله قد أحل فيه النطق أبحى فيه الكلام فمن نطق فيه فلا ينطق إلا, إلا بخير هذا الحديث الذي استدل به الجمهور صحيح نعم حديث رواه من الحبان والحاكم والترمذي حديث عبد الله بن عباس وله طرق حديث صحيح فإذن الطواف صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الله أبحى فيه ماذا؟ أبحى فيه النطقة قد أحلى فيه الكلام قد أحلى فيه الكلام لكن الأحناف ماذا قالوا قالوا لا يعني يجوز له أن يطوف بدون ماذا بدون وضوء سواء كان للفرض أو للنفلي يعني إذا كان عنده عمر فقط قال طاف مش مشكلة مش مشكلة قال لك لا شنوك يقول الأحناف لاحظ ولذلك الفتوى الآن الفتوى الآن على مذهب الأحناف حتى هؤلاء الذين يزعمون أنهم يتبعون المذهب المالكي إذا سئلوا يقولون للمرأة إذا كانت حائضا يقول لها طوفي طوفي لأن الطائرة لا تنتظر الحائض فيأمرناها بماذا؟ بالطواف على مذهب ماذا؟ على مذهب الأحناف وبينما لو لو طبقوا مذهبهم لا يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب ويسمونه تلفيق المذاهب تلفيق المذاهب عندهم ضلال عندنا المالكية والصحيح الصحيح أنه إذا وجد الإنسان مع أي مذهب الدليل فثم شرع الله فليتبع الدليل لا يبالي لا يبالي دائما يستحضر وما آتاكم الرسول فاخذوه وما آتاكم الرسول فقدوه في أي مذهب كان وإلا من فرقنا هل مسلم ملزم باتباع مذهب معين غير ملزم من فرقنا بأن المغاربة مذهب الإمام مالك ومن فرق بأن الحجاز مذهب أحمد بن أحمد بن وبأن الأطراك مذهب الشافعية أو الأحناف وبأن الـ الـ الـ الـ هذا الباكستان الأحناف من فرقنا هكذا هذا تثريق استعماري كهو كتثريق الحدود هذا التقسيم الموجود الآن هذا التقسيم لا يمكن أن ينتقل الإنسان من مكان إلى مكان أبقت عنصرية لا يتأسف الإنسان لما يقع لإخوانه لا في سوريا ولا في غيره وإذا تأسف يعني هؤلاء سوريا مالك ومالك أمال أنت ثم تسجن وتعاقب لكونك تعاطفت مع أولئك ومع أيضا العراق ومع فلسطين ومع كذا ومع كذا للأسف مع أن المؤمنون إخوة مع أن المؤمنين إخوة فالشاهد عندنا أن الأحناف ماذا قالوا يعني كل الكل الآن كيف يفت�� على أن المرأة صتف الأحناف قالك لما رأينا أن الطواف أن الطواف ص력 ولكنه ليس حقيقة قالك رأينا بأن الطواف صل لكنها ليست حقيقة فرأينا أنها لا تتوقف صحته على الطهرة صحته على الطهرة إذا كان ليس صلاح حقيقة إذن هل تتوقف هل تتوقف ماذا صحته على الطارق قالوا لا توقف فلذلك قالوا يجب تركه فإذا تركها متعمدا قال فيه فيه في ماذا في الواجب فيه دم فيه دم يعني يذبح في الواجب يعني في الفرض هذا في الواجب دم ولم يحدده لكن في الفرض قالوا بدن في الفرض بدن للجنب قال بدن يذبح بدن وفي النفل قالوا صدق فقط صدق إذا ترك الوضع إذا ترك الوضع إذن الصحيح أن الطواف لا فيه من طهارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام أو قد أحل الله فيه الكلام فإذن الطواف ماذا قلنا؟ صلاة الطواف صلى طيب كيف مسائل تأخير التي تقع هناك إذا كان طواف الوداع فلا بأس حتى لو لم تطف المرأة لا بأس لا شيء أعليها لا شيء أعليها أما الطواف يحتاج إلى طهارة فإذا أردنا أن نأخذ بالرخصة فلا بد أن نقيد ونقول هذا مذهب الأحناف بهذا التفصيل الذي ذكرنا إذن القسم الأول هذا باقتصار القسم الأول ماذا الفرض القسم الثاني الواجب, الواجب. القسم الثالث ماذا يقابل الواجب المندوب. المندوم ويسمى عند غير حنافية ماذا يسمى الأحناف كيسمي ولمندوم ولكن غير الأحناف كيسمي وإسم آخر ماذا يسمونه يسمى السنة ويسمى النافلة ويسمى المستحب ويسمى التطوع ويسمى المرغب فيه ويسمى الاحسان ويسمى الحسن ويسمى الحسن هذه اسماء كلها مترادفه لشيء واحد ايش هو المندوب المندوب المندوب يقال له ماذا قلنا السنة. يقال له المندوب ويقال له السنه ويقال له النافله ويقال له المستحب ويقال له التطوع ويقال له المرغب فيه ويقال له في الاحسان ويقال له الحسن. الحسن الحسن مفهوم؟ نعم ما, ما هو؟ يقال المندوب عند الأحناف وعند غيرهين لكن هناك غير الأحناف يسمونه أسماء أخرى شنو هي؟ السنة النافلة المستحب التطوع المرغب فيه الإحسان والحسن ثم هناك السنة أيضا كيف فرقوها إلى سنة مؤكدة وغير مؤكدة ثم السنة المؤكدة التي واضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله يتعلق بمسألة أصول الفقه يعني يأتون إلى السنة يقولون السنة في الله هي الطريقة. مطلقا. الطريقة مطلقا سواء كانت في الخير أو في الشر من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة سنة فلان كذا وكذا هذه سنة سيئة فلان سن لنا سنة حسنة وفلان سن لنا سنه سيئه سنه سيئه يعني طريقه ولذلك يقال لها الطريقه مطلقه وفي الاصطلاح اختلفت وتنوعت تعريفات العلماء منهم من قال الطريقه المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب ومنهم من قال فيها تفصيل السنه فيها تفصيل السنه اللي تكون هي تكمل وتتمم أو تؤكد ما جاء في الكتاب السنه تؤكد ما جاء في الكتاب او تشرح ما جاء في الكتاب او تبين ما لم يأتي في الكتاب أقسام ثلاثة. ثم يأتي أيضا للسنة يعني ما الفقهاء يقول ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه هذه الخفيفة وليس كل السنة وإلا السنة التي بيّنت عدد الركعات في الصلاة وبيّنت أيضا عدد ماذا الطواف وعدد الأشواط وعدد السعي هذه من بيانها السنة وإلا فالقرآن ذكرت فيه مسائل إجمالية الإجمال, الإجمال. ولهذا أنا إني أتيت القرآن ومثله معه ومثله معه وهكذا أمثلة كثيرة والنصص هذا مجموعة ومعروفة يعني كمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا إني أتيت القرآن ومثله معاه وقال الحج عرفة ولكنه لم يبين باقي المسائل التي تتعلق بهذه الأركان ولكن السنة هي التي بيّنت وليتطوفوا بالبيت العتيق ولم يقل عدد الأشواط إن الصفا والمروطة من شعائر الله ولم يبين ثم قالوا أيضا السنة السنة إما أن تكون تقريرية وإما أن تكون فعلية وإما أن تكون قولية وإما أن تكون آه ماذا آه خلقية أو خلقية وزاد بعضهم طركاته صلى الله عليه وسلم زاد بعضهم طركاته صلى الله عليه وسلم وزاد بعضهم هموماته هموماته يعني ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الهمومات هم النبي يصصم بإخراج الكفار من جزيرة العرب المشركين من جزيرة العرب فنفذ ذلك ماذا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وكل قسم عنده تعريف دياله مثلا كتجي سنة التقريرية تقول ما فعله بمحظر النبي صلى الله عليه وسلم وأقره أو ما قيل في محظر النبي صلى الله عليه وسلم وأقره كأكل الضب على خوان النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك لما قالوا يا رسول الله أحرمنا وقال لا إنه حلل ولكنه لا أجد في بلد قومي فتجدني أعافه كذلك يعني أكل الطعام فيه البصل وفيه الثوم وقال يا رسول الله أحرمنا هو قال لا إلا أنني أناجي من لا تناجي وقال من وقال من, أكل من هاتين الشجراتين يعني دون أن يمتهما تبخن فلا يقربن مسجدنا وقال نصوص كثيرة في هذا في مسائل التقرير وأقرى عمرو العاص في مسألة ماله في مسألة أنه كان على جنابه وتيمم والصلاب الناس جماعة وفي الرد على المالكية طبعا. يعني بالتيمم لأن المالكية لا يع stall الإمامة المتيمم فالمهم هذا كله أقر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو القول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة وأظهره, وأظهره. أو الفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله وأضب عليه وأضب عليه يعني فعله النبي يسعر صليم ووظم عليه المهم الشهيد عندنا عنده أسماء نرجع إلى عرفنا الواجب ما هو المندوب يعني خلين عرفنا الآن ما هو المندوب ما طلب الشارع فعله ما طلب الشارع فعله من المكلف يعني طلب الشارع فعله من المكلف طلبا غير لازمي ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا غير لازم غير لازم او ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه او ما يثب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه مثال ذلك مثل توثيق الدين عند الكتابة مثل توثيق الدين عند الكتابة مشي الدين كيف يقول البعض وقد سبق أن بينا ضم السرية الأمع لا تقول السرية السرية ضم السرية ولا تكسر الخزانة ولا تفتح الخزانة تقش القزانة واكسر القربة اكسرها فلذلك نا. مثل الدين كتابة الدين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بإذن إلى أجل المسلم فاكتبوه هذا من دون مشعل جاءت موجوه هذا على جهه ما الندب وليس على جهتي على جهتي الوجوب وليس على جهه حكمه انه يثاب فاعله ان تركه هل يثم الجواب لا يثم اذا المندوب فيه أحوال وصور كثيره جدا إن هذا هو الذي نتكلم عليه ذكرنا الوضوء اللي هو فرض ذكرنا الوضع الذي هو واجب ذكرنا الوضع الذي هو مندوب وهذا مندوب يندرج تحته أو تندرج تحته صور وأحوال كثيرة هذا القسم القسم ماذا؟ القسم الثالث يعني مثلاً خذوا الصور الأولى من صور التي تندرج التوضع для коestلاة هذه من الصور التي تندرج التوضع لكلي صلاة هذا مندوب يعني إذا كالإنسان توضع لصلاة الصبح. وبقي على وضوء ثم أراد أن يوصل إياه الظهرة لها بو توضى أيضا مش بحل يقول بعض يقول لنا ما الوضوء هذا الإسباء غلط فهم الناس الإسباء غلط أسبغ الوضوء بمعنى أكمل الوضوء وأتممه كما قلنا البارحة او لا تجديد الوضوء هو عندك الوضوء قول لنا ما نسبغ يعني إذا كان تجديد الوضوء شوي وما يقوله قال رسول الله الوضوء على وضوء نور على نور وهذا الحديث focuses عند زمن هذا لا أسس له من الصحة الوضوء على أو إلك يقول الوضوء على وضوء يحفظ من الشيطان يحفظ من الشيطان وهذه أحاديث الشيطان أو إلك يقول إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج هذا الحديث هو من سعوج أو يقول أيضا صوت المرأة عورة يقول قال رسول الله صوت المرأة عورة هذا الحديث هو السعور هذه كلها ما هي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحاديث الزن قوية هذه أحاديث الشارع أحاديث الشارع مشهورة على الألسل ولكنها أحاديث الشارع قال رسول الله اتقي من أحسنت إليه قال رسول الله اختلاف أمة رحمة كلها أحاديث يعني ما شاء الله لا أساس لها من الصحة لا زمام لها ولا خطاب فإذا ولكن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل الفتح ماذا كان يفعل كان يتوضع لكل صلاة لكل صلاة على القول بأنه نسيخ سبق البريحة قلنا بأن الواجب إذا نسيخ ماذا يبقى؟ يبقى الاستحباب يبقى الند يبقى الند وأما في غير الواجب نعم شيء آخر العمل بالمنسوخ حرام والعمل بالناسخ واجب والعمل بالناسخ واجب وذكرنا أيضا يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال عمدا فعلته يا رسول الله يعني فعلت فعلا فعل لم تكن تفعله قال عمدا فعلته كان يتوضأ لكل صلاة ولكن في المرة توضأ وضع واحد وصل به خمس صلاوات لما سأله عمر الخطاب يا رسول الله ها فقال عمدا فعلته بل هناك نص آخر أن ثبت هذه السنة فعلية وقولية لولا هذا الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاه بوضوء لولا أن أشق على امتي هذه لولا تفيد ماذا تفيد الندبيه لولا أن اشق على امتي ان على امتي كما قال في مساله العشاء يعني أخرها حتى قال باننا من الناس فقال لا يوجد واحد على وجه الارض ينتظرها سواكم ثم قال لولا ان اش هذا وقتها لولا انا على أمتي وقال أيضاً لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بأوضوء بل في رواية وتم في رواية أو هي نفس الرواية وفيها زيادة ومع كل صلاة بسواك ومع كل صلاة بسواك فلاحظوا يعني حتى السواك لو لا, لو لا أن, أن يشق لو لا الشق بأن النبي صلى الله عليه وسلم يشق علينا يعني عزيز علينا عزيز عليكم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يعني لولا ذلك لا امرنا بالسواك عندما عند كل صلاه في روايه عند كل وضوء وكذلك لا عند كل صلاه بوضوء وطبعا انتم تعلمون المواضع التي يجوز فيها السواك ما هي المواضع تعرفونها فإذا كنتم تعرفون أنا ننتقل وأن نكمل يعني باقي الصور لأن هناك صور كثيرة مواضع سجلوا المواضع يستحب ويندب عند الوضوء عند الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء لولا أن أشق عند الوضوء لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء هذا رواه الإمام مالك في موطئه والإمام أحمد في مسنده والترمذ في جامعه وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حديث حسن صحيح ورواه أبو داود في سننه لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند, عند كل وضوء أسأل الحالة الثانية او الموضع الثاني عند كل صلاة عند كل صلاة وقال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواكي عند كل صلاة ولذلك أنا قلت لكم يعني عندما كنت أقرأ صحيح بن حبان وابن خزيمة كنت أسجل تراجمة وأحاول أن أحفظها فيقول ابن حبان ذكر إرادة المصطفى سجلوا هذه الترجمة ذكر إرادة المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر أمته ذكر إرادة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه أمر أمته بالوضوء أو بالمواظبة عفوا بالمواظبة ذكر إرادة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه أمر أمته بالمواظبة على السواك بالمواظبة أم بالمواظبة على السواك قل ترجمة أمر أمته بالمواظبة على السواك وقال أيضاً ذكر العلة التي من أجلها ذكر العلة التي من أجلها أراد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أن يأمر أمته بهذا الأمر شنو هو الأمر؟ السواك ذكر البيان أيضا قال ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم أخرى ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة أراد بها عند كل صلاة يتوضأ لها هذا مهم جدا هذه الترجمة مهمة قل ذكر البيان, ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه عند كل صلاة قال عند كل صلاة هذا ليبين لك ابن حبان أراد به عند كل صلاة يتوضأ لها أراد به عند كل صلاة يتوضأ لها ابن حبان كذلك ابن حزين عنده تراجم ما شاء الله فلذلك أنا أوصيكم بقراءة صحيح بخاري كتب السنة ولسيما صحيح بخاري وصحيح من حزين فهناك أشياء هناك أشياء مذكورة في صحيح من خزيمة في صفة صلاة النبي غير الله عليه وسلم غير مذكورة في صح البخاري ولا في صحيح مسئل. مسألة التجافي مسألة التباعد موجودة في صحيح من خزيمة وأشياء أخرى موجودة في صح من خزيمة ولا تجدونها في ماذا؟ فلذلك كتب السنة تكمل بعضها بعضها تكمل بعضها بعضها فلهذا بارك الله فيكم اجتهدوا وقرأوا هذه الكتب فإنها مفيدة إذن الأول قلنا ماذا؟ عند كل وضوء عند, كل صلاة عند الدخول إلى البيت عند الدخول إلى البيت فقد سئلت أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها المبرعة من فوق سبع سماوات قالت لما سئلت بماذا كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت قالت يبدأ بسواكه احتلات شم منه زوجته رائحة كرية وأنتم تعلمون أسباب الفرقة أسباب الفرقة إذا كان الرجل أبخر يقول جلس بجانبي أبخر إذا كانت رائحته كرية فمن حقها أن تطلب الطلاق هذه من أسباب الفرقة إذا بغت تصبر عليها هذه شيء آخر وغالب النساء يصبرون ما يطلبون الطلاق أو العكس العكس كذلك الرجل إذا فهذا من أسباب الفرقة ولعلنا نخصص إن شاء الله درسا لاسباب الفرقة وهي كثيرا يذكرها الفقهاء هذه من أسباب الفرقة كذلك قلنا عند دخول البيت هذا القسم الثالث القسم الرابع عند تغير رائحة الفم عند تغير رائحة الفم ولسيما في رمضان وتعلمون أن هذه الرائحة الكريهة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يحكيه ربي عز وجل كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة في رواية إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجلي والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصغب وإن سابه أحد أو قاتل فليقل إن مرء صائم لخلوف الخلوف هي الرائحة الكريه لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحة, فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربي فهذه الرائحة الكرهة حتى كره بعض العلماء أن يستعمل السواك ونسب ذلك للشافعي والصحيح أن الشافعي قال بالسواك حتى في نهار رمضان قال بالسواك حتى في نهار رمضان ولذلك قال العلماء الإنسان ما يتقرب إلى الله بالروائح الكرهة ولكن هذه الرائحة الكرهة تكون يوم القيامة زكية كما يكون يكون الدم الدم يوم القيامة دم الشهيد زكيا ويكون أيضا رائحته كرائحة المسك ولذلك أيضا عبد الله بن عمر ينسبون هذا للمالكية عبد الله بن عمر لما قالوا بأن صاحب الإحرامين صاحب الإحرامين يبقى بوسخه هكذا وأن يحك فقال لا يتقرب إلى الله بالوسخ أنتم تعلمون أن المالكية ضيقوا واسعا ضيقوا واسعا وقد غلطوا عندما قال مذهبون أوسعوا من مكة والعراق إلا في باب الصرف والطنق لا دعا صالح في الحج ضيقوا واسعا يعني ما يستطيع أن يزيل الإحرامين ولا يستطيع أن يحك في رأسه إذا سقط الشعر عليه كذا وكذا وكذا ثم يقدرون حتى يصلون إلى الذبح وإلى غير ال... هذا كل ما أنزل الله بهم سلطة وإذلك الأعماش كان ينكت عليهم فمروطهم قالوا له قالوا له بماذا أحك حتى الحك, الحك والله سبحان الله يطبق هذا يبدأ بهذا. ثم يبدأ, بهذا. ثم يبدأ, بهذا. ثم يبدأ بهذا ثم يبدأ بهذا ثم يبدأ بهذا ثم بهذا ما هذا كما قالوا في مسألة ماذا في مسألة الرعاة في الصلاة يبدأ بهذا ثم هذا. فإذا كان كثيرا إذا فحش يخرج هذه كل ما أنزل الله به من سلطان دين الله يسر فيه يسر ليس بهذه الطريقة ليس بهذه الطريقه فلذلك الاعمش ولا الشعبي. لما قالوا له يعني كيف يعني إذا كان الانسان يعني مريضا كيف يحك بماذا يحك كيف يحك قال ي... بماذا يحك قالوا اولا قالوا بهذا بابهام الرجل استهزاء قال مقدار كم مقدار كم قال مقدار ان يظهر العظم مقدار ان يظهر العظم فإذن معنى هذا أنهم شددوا وضيقوا واسعا إذن الأول قلنا عند كل وضوء عند كل صلاة عند دخول البيت عند تغيير رائحة الفم عند تلاوة القرآن عند تلاوة القرآن عند تلاوة القرآن لأن أنتم تعلمون ان السواك مطهرة مطهرة ولذلك الإنسان يطهر ان على لسانه يقرأ كلام الله عز وجل مطارة مرضعة للرب مطردة للشيطان مطردة للشيطان ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حتى كانوا يقولون بأنه سيقضي على أسنانه من كثرة ما كان يستاك عليه الصلاة والسلام حتى في آخر حياته يستاك وكان يستاك طولا وعرضا عرضا ماشي عرضا لكي يقول عرض غلط العرض يقول اضرب به عرض الحائط لأننا عندنا العرض وعندنا العرض وعندنا العرض العرض هي الجانب, الجانب. أما العرض هو موضع, موضع المدح والذنب من الإنسان موضع المدح والذنب من الإنسان وأما العرض هو ضده ماذا؟ ضده الطول. ضد الطول فكان حتى يقول أع أع أع. يسمعون يقول أع أع. عليه الصلاة والسلام فإذن شاهد عندنا عند تلاوة القرآن يستعمل السواك وعند الاستيقاظ من النوم أيضا وعند الاستيقاظ من النوم وعند النوم أيضا وعند الاستيقاظ من النوم هذا قسم وقسم آخر عند النوم عندما يريد أن ينام عندما يريد أن ينام ومن صور هذا فيمن هذا ومن صور الندل في الوضوء, الوضوء الندل من صوره نعم المندوب هو اللي عرفنا آنفا يعني طلب, طلب الشارع فعله ولكن طلبا غير جازم مشيجزن به مشيجزن به فالمهم الشاهد عندنا من صور المندوب تجديد الوضوء تجديد الوضوء ولكن اشترتوا قالوا إذا كان قد أدى بالوضوء الأول فرضا أو نفلا لاحظوا هذا القيد هذا يعني إذا كان الإنسان توضى ثم جلس ما صلى لا نافلة ولا فرضة جلس ثم المؤذن الذنه ولازل على وضوء قام وتوضأ قالوا هذا فيه إسراف هذا فيه إسراف قال لك هذا مشي الوضوء على وضوء نور, نور على نور بل هذا إسراف على إسراف علش؟ لأن المتوضى لو صلى به فرضة أو صلى به نافلة ثم حضرت الصلاة وأراد أن يتوضى ايضا شيك جائز اما اذا توضى ولم يؤدي به لا فرضا ولا نفلا فنقول هذا لم يؤدي به ماذا مقصودا شرعيا هذا الوضوء الاول ادى به مقصودا شرعيا لم يؤدي به مقصودا شرعيا فاذا لم يؤدي به مقصودا هل يكون اسراف ام يكون اسرافا يكون اسراف والحديث الذي يقول في النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الوضوء اسرافه لحته ولو كنت على نهر جاء. هذا الحديث ضعفه وبعضهم الصحيح أن الحديث لوط طو... ان الحديث لو طرق ولذلك من اخيرا الشيخ الالباني حسنه الشيخ الألباني حسنه كان يضعفه ثم حسنه وهؤلاء الذين يقولون الوضوء على وضوء نور وعلى نور يستدلون باحاديث من هذا الحديث ومن احاديث من توضى على طهر كتب له عشر حسنة من توضى على طهر كتب له عشر حسنات هذا الحديث ضعيف سبحان الله يعني العقل كما يقول ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف يقول إذا كان الإنسان يتعامل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون الحديث الصحيح من الضعيف يعني بالسليقة وهذا المشيء مع أنه أحد الأسباب مشيء يعتمد عليه إذا ما تصور أنت ترافق شيخا من شيخك وتعرف ما يحب وما لا يحب وتعرف ما يعجبه وما لا يعجبه ثم يأتي واحد ويقول الشيخ الفلاني كان يعجبه أن يأكل الطماطم وهو يكره الطماطم أو تقول الشيخ الفلاني كان تعجبه رائحة الحنة تعجبه رائحة الحنة ما أنه كان يكره رائحة الحنة طبعا يكره فطري هذا فأنت تكذبه لمجرد ما تسمع الكلام تكذبه لماذا؟ لأنك أنت أضرى بشيخه كأنه لا يحب هذا لا بل يتقزز إذا ذكر عنده هذا إذن فماذا تقول؟ تقول هذا الحديث لا يصح ولذلك الحديث رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه ولكنه ضعف يقول الوضوء من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات كتب له عشر حسنات فالأحناف معلوم أنهم يقولون القياس يعتبر حديثا ضعيفا القياس الصحيح يعتبر حديثا ضعيفا فلذلك يعني كان عندهم إذا قاس وكان القياس تلقته الأمة يعني الأمة, الأمة, الأمة الأحناف يقولون بأنه هذا خلاص ولذلك كثير من مسائل عند الأحناف أقولها ولا مواخدة أقولها كثير من مسائل عند الأحناف تشبه القوانين الغضاية كثير من مسائل في فقه الأحناف تشبه ولذلك أجازوا الربا في بلاد الكفار كما أجازوا الزينة في بلاد الكفار وهذا معروف ومشهور وأجازوا أشياء أجازوا الصنقة وأجازوا الزينة وأجازوا أن يزني الإنسان في بلاد الكفار بالأجرى واجازوا أيضا أن يتعامل بالربا في بلاد المشركين في بلاد المشركين فإذن لا يلتفتوا إليها كذلك من صوره أيضا يندب المداومة على الوضو هذا من صوره من صوره قال يندب المداومة على الوضو لقوله صلى الله عليه وسلم ما هو الحديث استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن حديث هذا صحيح قُل حديث استقيموا ولن تحصوا استقيموا ولن تحصوا على قدر ما يستطاعل الله ما استطعتم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذا من صور أو من بعض صور القسم الثالث وله صور أخرى لا بأس أن نذكرها ان شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى وننظر إخواننا هل لهم أسئلة أم لا أول سوف أدوري كل يصابة الثانية هذه المسألة التي تدخلت حسن من دل. الصور المندوب يعني المداومة المداومة المداومة على الوضع المداومة, المداومة, المداومة, المداومة, المداومة, المداومة على الوضع وتجديد الوضع تجديد الوضع هذه من المسائل اللي نشوفه واش عندنا اسئلة ولا لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم يعني الصوت واضح كان عندكم الصوت واضح في الغرفة شيخنا الحديب هل يصح إيمان المقلد عند أهل السنة والجماعة؟ الجواب نعم الجواب نعم وفيه تفصيل عندي في كتاب كيف تفهم عقيدتك سيطبع قريبا بإذن الله طبع الثالثة طبع الثالثة وفيه زيادات واستدراكات نعم ولذلك حصل حصل الأئمة في إيمان المقلد ثلاثة أقوال وأصحها أنه يصح إيمانه ويصح توحيده وكثير من الصحابة إنما كانوا يدخلون في الإسلام كانوا يمتحنون نعم الحمد لله الشيخ الصوت واضح طيب تفضل نعم شيخنا أعد لنا أوجه الندم في الوضوء أوجه الندم في الوضوء التي ذكرنا كم اوجه لان له اوجه كثيره يعني بل اوصل اوصلها بعضهم الى 70 وجها وذكرنا الوجه الاول ما هو التوضؤ لكل صلاه التجديد. التجديد تجديد الوضوء هذا الاول تجديد الوضوء تجديد الوضوء والمداومه على ماذا على الوضوء المداومه على الوضوء مفهوم تجديد الوضوء والمداومة على الوضوء والباقية إن شاء الله ستأتي في الدرس القادم بإذن الله عز وجل ما هو الفرق بين التكريف بالمحال ها؟ ما الفرق تكريف بالمحال وتكريف بمحال تكريف محال هذا خليه في العقيدة إن شاء الله في العقيدة الطحاوية سنتابع إن شاء الله وصلنا إلى 42 درسا وسنتمها ونتكلم على مسألة التكليف بالمحال ما حكم الصلاة في صحن الكعبة أمام الإمام يعني رأية الإمام يدخل إلى مكان خارج الصحن كي لا يعبتل الطواف في وقت التراوح ما حكمه من صلاة أمامه في الصحن نعم شيخانك كيفاش الصحن ماذا يقصد بالصحن الطواف يمكن. مكان الطواف صحح الطاوه في كل ما كان والصحن كاين الحجه هو لما كان سيدنا يعني قد اذا سبق الامام لا, لا يجوز عند الشافعيه اذا قد تقدم على الامام نعم واما عند المالكيه اذا كان التقدم بسيطا وقليلا لا باس يعني كان للضروره نعم من صلى امامه في الصح يعني تقدمه كيعني على كيدخل في على كي على القبلة كي هد هد كد المهم على كل اذا كان إذا كان, مسبقش بي كان ما سبقش الامام الصلاه صايحه الا الشافعيه قالوا ب يعني ببطلان صلاتي نعم واين كلمه فهمتش الصوره على كلين. طيب ماذا اخر نعم السؤال قلتهم حفظكم الله لا صلاه هذا اجمال الاجمال هو العموم ام بينهما فرق الاجمال والعموم يعني بينهما فرق دقيق بينهما فرق دقيق الاجمال الذي بيننا في الدرس السابق والعكس العموم عكس العموم يعني الاجمال قد يكون يراد به العموم لا يراد به العموم لماذا لان الاجمال قد يكون في اشكال غير واضح قد يكون فيه اشكال غير واضح ولذلك يرفع كما سبق ان قلنا في الدرس الماضي وذكرناه حتى في في في المراجعه ذكرنا معنى الاجمال عند المراجعه ما هو الاجمال سبق بينا معنى الاجمال كما بينا معنى التفصيل يعني التفصيل يكون بعد الاجمال التفصيل يكون بعد الاجمال يكون هناك اجمال فلا يمكن أن يرفع الا بماذا إلا بتفصيل لا يمكن أن يرفع إلا بتفصيل شنو هو الإجمال؟ نعم ما فهمتش الإجمال تعرف الإجمال قلنا الكلام على وجه يحتمل أمور متعددة هذا إجمال كما ان لا صلاة فيه إجمال قيل الله صلاة بالكلية وقيل لا صلاة كاملة فهي تحتمل, تحتمل فلابد من التفصيل التفصيل هو أن يعين أحد الاحتمالات او بعض الاحتمالات او أن يعين كل الاحتمالات هذا هو التفصيل هذا؟, اللي قلنا هذا هو اللي قلنا لأن الإجمال لا بد أن يرفع نعم لا صلاة هذا إجمال نعم ماذا آخر؟ شيخنا السؤال قلت محفظكم الله لا صلاة هذا إجمل هل إجمل؟ آه قلنا شيخنا برك الله فيكم مسألة ترك جنس عمل الجوارح هل هي مسألة افتراضية أم ينتج عليها عمل خليها ان شاء الله مسألة الإيمان خليها لا نريد أن ندخل الآن في خلافة ترك جنس العمل ترك جنس العمل مكفر العياذ بالله ولهذا خليها إن شاء الله عندما نبدأ نستأنف دروس البخاري وقد وقفنا على كتاب الإيمان هناك نتوسع إن شاء الله ونذكر ما قيل في الإيمان ونذكر حتى من يقول بأن متى قال الآئمة بأن الإيمان العمل شرط صحة متى قالوا هذا عندما وجدت المرجعة جعلوا الأعمال كلها شرط كمال فأنا ذاك قالوا العمل العمل شرط منهما هو شرط صحة ومنهما هو شرط كمال وإلا فبالنظر إلى القواعد التأصيلية الفقهية يعني العمل ليس شرط لا وجوب ولا صحة مثلا لأن الشرط الشرط يكون داخل فيما هي الشيء ولا خارج عن ما هي الشيء خارج عن ما الشيء والركن كيف يكون داخل في هي الشيء إذن فالمفروض أن يكون العمل ركناً ولا شرطاً أن يكون ركناً ولهذا خليكم بعدين إن شاء الله هذا نبيينه بإذن الله عز وجل وأما من ترك جنس العمل جنس العمل لكن الإشكال ما المراب بالعمل العمل الواجب أم المستحب فقد يقول لك أنا لم أترك جنس العمل أنا أقول لك السلام عليكم وأنا أيضا أميط الأذى عن الطريق إذن هذا عمل فما المراب به هل العمل الواجب أم العمل اللي هو من دوب مستحب نعم شنو أخر؟ هذا الذي أسنانه صفراء وجب أمره أه؟ وجب أمره بالسواك <تصفيق> آه يقصد أنه يجب أن يؤمر بالسواك وطبعا يا إخوة يعني هذا ينبغي الإنسان ينبغي لأنه مشكلة بعض الإخوة للأسف يعني يعتنون ببعض المسائل ويطرقون أشياء أخرى أمر الآبي لابنه ما امر الابل لابنيه لم افهم <تصفيق> اه بالسيوق نعم لا بد يأمره بشده لا بد يأمره وبشده نعم من عنده سؤال فليرسله لي ثم اضعه انا في العام اخواني لكي لا تضيع اسئلتكم هو ما احتاج الى بيان نعم ما حكم الصلاة خلف من لا يحسن القراءة كالألثى والألكن والأعجم طيب هذا واضح إذا كان, إذا كان يعني يقع الفاتحة ولا يلحن فيها اللحن الجلي فصلاته صحيحة, فصلاته صحيحة لكن إذا كان يعني يغير الفاتحة وفيها اللحن الفاحش والجلي فهو صلاته لا تصح فكيف تصح الصلاة غلفه وما إذا صحت صلاته تصح الصلاة خلفه من صح صلاته صحت الصلاة خلفه شيخنا عندي سؤال والإخوة لا يعطوني فرصة قل تفضل حياكم الله وحياك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا نبدأ بالسلام أولا ثم قل حياكم الله لا إله إلا الله اللهم آمن هذا سؤال هذا ما هو السؤال ترح سؤالك أخي يوسف فضل. ما شاء الله الله أكبر شيخنا عمر معنا <تصفيق> كما قال شيخ الإسلام ابن تيمياء حياكم حي الله كيف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمياء يعني الكلام عندكم في الغرفة مقطع ما هذا يعني آه ما حكم الصلاة خلف من الله يحسن القراءة يعني قلنا إذا كان لا يحسن القراءة لا تجد الصلاة خلفه يعني كمثل بعضهم يستعمل ما يسمى عندنا بالتبغة أو الطابة فإذا كان هذا يستعمل ولا يستطيع أن يخرج الفاتحة فهذا صلاة وباطلة هو إذا كان لا يخرج الفاتحة يعني كثير من بعض الأئمة كان أحد الأئمة كان في أحد المدن كنت لا أصلي خلفه لأنه عندما يقرأ الحمد لله لا يقول الحمد لله يقول الغمد, الغمد لله يعني هذا ماذا تصلي خلفه الرحمن الرحيم لا يقولها كي يقول الرغمن الرغم هذا يوصل له خنفه شيخنا هل يجوز للتاجر ان يلزمني اذا اردت شراء الحليب من اشتري معه ياغور لا لا يلزمك. لا يلزمك يعني طبعا لان انت تعلم التجار ملي على مدعى المشححه لا انا عندي كنشترط كذا كذا تقول له لا اما ان يلزمك فلا لكن إذا قال لك على أنهم ما كيعطوه الحليب إلا بهذه الطريقة هذه يعني كيبقى يكون الأمر, يعني يكون الأمر بالطراضي يعني لأن بعض الأحيان كتجيب على الحالات ما كيعطوه الحليب إلا بشراء بعض الأشياء معه عندي إشكال ممكن يعرضوا أعرضوا عليكم أعرضوا, أعرضوا. نشوفوا تقبل الله دعو لنا صلى الله عز وجل يغفر لنا ولك حكم الصلاة خلف الأمرد حكم الصلاة خلف الأمرد جائز من الذي قال لك لا يجوز صلاة خلفه جائز جائز إذا كان أقرأكم لكتاب الله أمر يعني أمرد يعني ما عنده لحية هذا جائز صلاة خلفه وقد صل الصحابة حول, حول ماذا خلف طفل لا عمر بن أبي عمر بن سلم ما حكمه الصلاة خلف الأمرض الجواب جائز المالكي اللي قالوا بالكراهية ولهذا كانوا شيئا يمات كيش دوكيش على أنه لا تجد الصلاة خلف, خلف الأمرض وخلف من لم يتزوج وخلف من لم يتزوج هذا غير صحيح ولهذا كين شروط يعني أنا كنت ذكرتها في كتاب حكم الصلاة خلف الإمام المبتدع كيش شروط كيش شروط الإمام أن يكون جميلا وأن يكون كذا وصلوا خلف أحسنكم وجها وما شنو وكيشترتوا الشروط كأنهم بغوا يزوجوا ماشي يصليوا خلفه <تصفيق> <تصفيق> نعم شروط من هنا الخزيرة للأسف يعني تجوز صلاة خلفه نعم <تصفيق> شيخنا عمر حفظكم الله وحفظك يا أخي ما هي أيصر طريق للمبتدئ في طلب العين أيصر طريق هو أن يبدأ بالموتون الصغيرة وأن يجتهد وأن يلازم ولابد من العزم والحزم والجد والتفرق العزم والجد العزم والحزم والتفرق والجد لا بد من هذه وملازمة ومثافنة الشيوخ إذا ألزمني فما اسم هذا البيع لأنه نفسي في هذه المدة تفش في هذه المدة إذا ألزمك لا تشتري منه مالك أنت ومال البيع إذا ألزمك لا تشتري منه لأن هذا ربما هو ملزم أيضا إذا كان هو ما يعطيه الحليب إلا بأن يأخذ معه أشياء أخرى فهو يقول لك بأن الأمر كذا وكذا فهذا أن تنتقل إلى غيره نعم ما حكموا العربون صورة المعاملة رجل يأخذ عربون قبل أن ي... هذا العربون هذا من البيوع اللي هي معروفة ومشهورة ورد فيه حديث لكنه ضعيف لكنه ضعيف والصحيح الجواز والصحيح الجواز وقد أنكره بعضهم وأجازه الأحناف وهذا الجواز إذا كان يضبط به سلعته ويضبط به البيع هذا جائز في حالة فسخ المعاملة لا هذا جائز هذا جائز إذا مثلا اتفقنا على شيء ولكنه شاء الله عز وجل فلوس ما حضره شيء لك العربون نعم لم ترسل لي طيب ماذا آخر؟ أه؟ أه؟ شيخنا للأسف مدينتي ليس فيها مشايخ وأنا لظروف عملي لا أستطيع الرحلة ليكفي الاستماع المشايخ عبر النت نعم وغيره ولكن شيخنا البائع معرض للخسارة أه يعني أه ممكن أن تأخذ العلم الآن ولكن عما انتثق أن أصبح الآن العلم عنده مقواد شوف المشايخ اللي ممكن تستفيد منهم إياك وربيع المدخل وأتباعه إياك والجامية فهؤلاء هم خوارج مع المسلمين مرجئ مع الحكام ولذلك كنت سميتهم جمعية الرفق بالطواغط نعم ولكن شيخنا البائع معرض للخسارة يعني أنا قلت إذا كان إذا كان لاحظ إذا كان البائع هو نفسه يشترط عليه أن يأخذ مع الحليب كذا وكذا لابد أن يبين هذا للناس والبائعين بغي أن يكون ذكيا لابد أن كيف يتعامل يلتقط صور من يعوضه يلتقط صور من يعوضه ما أدري بعض الشيخ ربانيين منهم الشيخ الألباني الشيخ الألباني رحمه الله نعم يعني ذكر رابع المدخلي ذكر رابع المدخلي بخير ايوه لانه لم يكن يعرف ربيع المدخلي وما اشتج أيضا لما جاء جاء هذا عدنان عرعور وكان يقرا عليه كلام ربيع المدخلي في وسمعناه في شريط في على على السيد قطب قال هذا لا يفهم شيء هذا لا يفهم ربيع المدخلي و هل خالف علماء السعوديه في العقيده ام لا هذ مصرا ما عند المهم خلينا الله يهديك يا اخي شيخي انت قلتها في درس السيرة لا يصح تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بطه وياس ثم قلت في نظم الطحاوية هذا للاتزان فقط أما الصحيح يعني عما هو مشاهد ومعروف يعني هذا عما هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أنا, أنا النبي لكذب أنا ابن عبد المطلب يحكي ما هو معلوم أنا ابن عبد المطلب معنى لا يمكن أن يقول الإنسان أن يسمي ولده عبد المطلب نحن كلنا عبد الله نحن كلنا عبد الله فهو يتكلم على ما هو الواقع كذلك عندما قلت لا يعني أنني أقول تجوز التسمية به ولكن على ما هو الواقع وقد بينار التصيل طه محمد عبده ورسوله نعم قلت هذا في المنظومة يعني في القول الرازين في نظم صفات رب العالمين ماذا آخر؟ ما شاء الله ويقضفون بالغيب من مكان بعيد ممكن برنامجكم في هذه الغرفة وفي النت بصفة عامة أثبكم الله ممكن برنامجكم كيف ممكن <تصفيق> عندي،, عندي في أربع دروس درس درساني في النحو ودرساني في القواعد الفقهية وسنزد إن شاء الله دروس العقيدة الطحاوياء وعلم الرجال وعلم الرجال بإذن الله يا شيخ لدي سؤال لقد سمعت من بعض الناس يقول إن الشيخ عمر الحدوشي من جماعات تكفيرين هل هذا صحيح أكفر من كفره الله ورسوله ولا أكفر أهل, أهل الكبائر أبدا لكن الآن تبين لي أنك من أهل السنة والجماعة وأنت عندك من أهل السنة والجمعة نحن لا نكفر أحدا بل عكس نحن دائما نبين على أن التكفير ينبغي أن يكون بشرط وأنما نكفر أهل المعاصفة ومن الغلات ولا نرات كفير العصات بل الغلات كفروني أنا أيضا كلها في هذه الغرفة متى الدرس النح درس النح عندنا في الساعة السابعة صباحا طيب ان شاء الله سيكون في السادسة ونصف في السادسة ونصف تسمعون سيكون في السادسة ونصف يعني فليبلغ الحاضر منكم الغائب سيكون درس النحوي في السادسة ونصف يوم الثلاثاء ويوم الأربعة النحو والأربعة عندنا حصتان حصة صباحية وهي النحو وفي المساء القواعد الفقهية ويوم الخميس في المساء بين العشاءين القواعد الفقهية ها؟ ما ماذا آخر دورك ما موقع دوراتك ممكن شيخنا موقع يجمع دوراتك لأننا مشتاقين مشتتين في المواقع ما شاء الله يعني هناك ادخل إلى صفحة الرسمية وسيفتح لي موقع قريبا إن شاء الله في كل الأشرة شيخنا مثلا معي مال قليل هل أعمل أكمل للزواج؟ أم أقدم الحج أقدم الحج عليه لا لا ابدأ بماذا ابدأ, بال... ابدأ بال... بالزواج ولو بالمساء أفضل يا شيخ ممكن, ممكن اتفقوا في هذا الأسبوع إن شاء الله سيكون في الصباح لكن بعد ذلك اتفقوا إذا شئتم في المساء بس ولكن سيضيع عليكم درس درس واحد ممكن أن يكون في المساء نعم لكن الآن سيكون في الصباح السادسة ونصف كم يوافق, كم يوافق بتوقيت مكة ثلاث ساعة ثلاث ساعة زائدة ثلاث ساعة, ساعة لأن لفتسعة ونصف بتوقيت مكة شيخنا نحن نعتبر طلبة, طلبة عندك إن شاء الله ان شاء الله طلبة من وراء الحجاب وستجازون إن شاء الله ممكن شيخ الحبيب أن نطلب من أن تطلب من العلام أبي خبزة أن يجعلنا حصة في الغرفة ليستفيد منه الإخوة الشيخ بخبزة شيخنا حفظه الله تعالى كبير في السن ولكن ان شاء الله سأذكر معه هذه المسألة هل صلاة الجنازة في المسجد بدون أجر هل صلاة الجنازة في المسجد بدون اجر لا لا جاء صلاة الجنازة في المسجد وبالأجر ان شاء الله وبالأجر إن شاء الله السلام عليكم جزاكم الله خيرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هل يجوز أخذ علم التجويد على يد شيخ أشعري التجويد النقطة لا بأس إذا لم تجد غيره التجويد عمل نقطة هل نحن يا شيخ نعتبر طلب عندك ان شاء الله طلب عندي ولكن من غراء الطلب مع الطلب الله يديه نحن طلب ايضا. كما قال قال البخاري لا يمكن أن يصبح الإنسان إماما حتى ياخذ عم دونه وعما فوقه وعما في سني نعم نعم السفينه اذا اذا ما موجوده اللي غيدبر هذا البلا تهضه نعم هل نحن قلنا نعم يجوز اخذ علم أخذ علم التجويد على يد شيخ اشعري سله سبحانه وتعالى ان يحفظكم شيخنا رزاكم الله خير يا شيخ وجعل ما تقدمونه في ميزان حسن آمين يا رب العالمين وكما نسأله تعالى أيضا أن يحفظكم ويبارك فيكم اللهم آمين كذلك نسأله سبحانه وتعالى أن يكثر فوائدكم وأن يجعلكم إن شاء الله مفاتيح للخير مغاليقة للشر ونسأله سبحانه وتعالى أن تكونوا شيوخا للإسلام يعني تخدمون الدين بإذن الله عز وجل ترفعون الجهل عن أنفسكم وعن غيركم إن شاء الله شيخنا في سؤال ولو في إحراج أنا آسف هل يجوز دخول الجيش خصوصا أنا في إخوة يكفرون من يدخل بارك الله فيكم شوف اللي عندك في بلدك ولا اسأله هو أنا لا أكفر الجيش أنا لا أكفر الجيش هل إذا أحمد ذلك الشيخ سأعلم معه نعم تحشر معه إذا كنت تعمل بعملي شيخ اني احبك في الله احبك الله الذي احبتنا فيه واذا كنت كتحبني انا راه ماشي حاجه والله اني الله شيخ في الله في الله. الله الذي احبتمونا فيه احبكم الله الذي احبتمونا فيه وللاسف الاخوه ا أسأل من في مصر ماذا تسأل من في مصر اللهم آمين آه. لا إذن لعل الأخ لمسؤل على الغفر ما يكون الانتهاء يقول انتهى الآمر بإذن الله لأنها رأينا الإخوة متعد تشل الأسئلة وإن شاء الله بإذن الله سيكون عندنا معكم دروسا سيكون معنا دروس في المنهج, أو المنهج والأفضل أن يقال منهج بتعبير القرآن من من المشايخ في مصر يفتيني في مسألة الجيش هو المقرر الشيخ الحويني الشيخ العداوي مصطفى العداوي ما هو المقرر فيما يخص علم الرجال علم الرجال أنا كنت قلت على أن هناك فائدة هي رباعية إذا حصلها الطالب يكون قد حصل علم الحديث رواية ودراية من الرجال من لا يقال فيه شذفلا مثل الإمام أحمد والإمام البخاري وعلي بن المديني من الصعب أن يأتي واحد ويقول فلان أخطأ وفلان كذا وفلان كذا هذا حتى لو خالف غيره فحديثه صحيح إلا إذا كان المخالفون له ثقات أكبر منه أو مثله فأنا, فأنا ذك ماذا نقول في هذه الحالة لا يمكن أن نقول غلط فلان أو وهم فلان أو وهنا نقول نسيا في هذه المسألة والحق مع فلان ومن هذا القسم الاول من الرواط من الرواط من يقبل حديثه اذا لم يخالف الحديث الصحيح والحسن ومن الرواط من يقبل من لا يقبل حديثه الا عند المتابعه ومن الروات من لا يقبل حديثه اطلاقا عند المتابعه وهم اصحاب الشواهد والمتابعات والذي لا يقبل اطلاقا هم أهل التركي والكاذب أهل التركي والقالل هل غيرت شيخنا وقت درس الأجرومية؟ لا لا لم نغيره لم نغيره لا زال في وقته ولكن عندما نريد أن نغيره اتفقوا وآن ذاك ممكن أن نغير نريد سلسلة مكثفة في علم الحديث نحبكم في الله شيخنا الجلي بإذن الله بإذن الله سيكون ذلك نعم ولعل كنا بدأنا عندنا فيه أكثر عندنا فيه لعل تسعة دروس عشرة نعم الإكرارة في المعصية كالإكرارة في الكفر الإكرارة في المعصية كالإكرارة في الكفر نعم لا مانع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونلتقي إن شاء الله يوم الثلاثاء على الساعة السادسة ونصف على الساعة السادسة ونصف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سقط الله فذك يقول سقط تحت